دنيا راحت صدقيني روحة مام تأثر لو كنوز الدنيا راحت صدقيني روحة مام تأثر انا اشتريت بيت قد بيخسر لو عزة نظرات عبد. و الدنيا راحت صدقيني روحك ما بتأثر أنا اشتري فيك أمري كل ما في غير فتك بخسر لو عجزت النظرات تعبر liyunu nankai kumelikumel <Sessizlik> lejama ta kutla دايم بخيله تسجل اثار عبودك وتدك شوكك المتني <تصفيق> the habzoola bigiti ma پی <Sessizlik> ہے هذا الدنيا رعا ما بنأسر أنا اشترك عمي كل وما في بخسر لو عكسة نظرة تعبر